بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم ردناه أسفن سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين